وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل إِنَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ خَيْرًا لِّأَنفُسِهِمْ وَمَا يُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا يَنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق وس يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم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 انما يساؤزنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَانَ هَٰؤُلَاءِ بَعَثَهُم فَتَبَتَّهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَضَرُّ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ